بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنُنَذِرُ عَنْكَ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إلَّا, إلا, كانوا إلا كانوا به فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العديد الذي جعل لكم الأظم هادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على, على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقردين وإنا إلى ربنا لمنقلبوا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 وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كضيت أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبيت وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَوْ شِهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون Am آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا اللَّهُ قال مترفوها إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا على عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ وَإِنَّا عَلَى آثارهم قل اولو جئتكم باهدا من ما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون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 تام بدون الا الذي فطرني فانه الذي فطرني فانه سيهديني وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به وَقَالُوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فِضَّةٍ من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم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 دنابك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيذ له شيطانا فهو له قليل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون حتى إِذَا جاءوا وعينك بعد المشريقين فبيس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم تقيمون أو نرينك أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إن على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومه وسوف تسألون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 فلما جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِفَاءَ وأخذناهم بالعذاب، وأخذناهم بالعذاب، وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَادِهِ وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولولا أرقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم że w فاسقين momencie, gdybyśmy تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمُ ۚ مَا وَرَبِّكَ إِلَهٌ جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ <صفيق> ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو <اللون> نساء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا الصِّرَاطَ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ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 فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صوت مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض لغدو إلا المتقين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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها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 وما ظلمناهم ولكن كَانُوا الظالمين ونادوا يا مالك لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كامرهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أَمْ يحسبون أَمَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ أَنْ كان للرحمن ولد فانا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فدرهم يخوض ويلعبوا حتى حتى يناقو يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض الإله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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله فانا يؤفكون